وهو شاذ يعني سلام والصحيح غير دال عن رجل رعفف تخط فصار الدم فطعا صغارا فاصاب الماءه فليصلح له من منه فقال ان لم يكن شيء يستدين في الماء فلا باس يقول الصحيح غير سيدنا قدس سره ذكر في هذا حديث أربعة احتمالات الاحتمال الأول ما ذكره الشيخ الطوسي من ان مقصود الإمام عليه السلام هو أن القطرة من الدم وقعت في الماء بلا كلام القطرة من الدم وقعت في الماء إنها الكلام هذه القطرة هل هي قطرة ترى؟ أو أنها لا ترى إلا بالتامل فإن كانت قطرة الدم التي وقعت في الماء ترى فحين هدم الماء فيه بأسها وإن كانت لا ترى إلا بالتامل فلا يتنجس الماء نسلك الشيخ الخوسي مبني على أنه استفاد من الرواية أن الدم وقع في الماء حثمان إنما فصل بين هذا أن هذا الواقع يرى أو لا يرى خوف. الاحتمال الثاني الذي ذكره نقله عن الشيخ الأمصاري أنه هذا من موارد شبه الموضوعية الذي يكون أحد الطرفين شبه المحصورة الذي يكون احد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء قطعا وقعت قطره لكن لا ندري انها وقعت داخل الاناء يعني في الماء او وقعت خارج الإناء نحن نعلم اجمالا بان قطره دم وقعت حتما ولكن لا ندري ان القطره من الدم وقعت داخل الاناء او وقعت خارج الانا لا ندري سمعناها فجاه فجاه هذه ضربه الانا طلعت برا او لا دخلت داخل الانا فأصاب الى اه طب الى اه من ان يكون اصابت داخل الانا او اصابت خارج الانا نعلم اجمالا لوقوع قطره دمين ما في الامر لا ندري ان قطره الدم وقعت داخل الإناء أو, خارج الإناء, أو خارج الاناء أو خارج الاناء فالسائل يطرح على الإناء شنو؟ كمها محصورة؟ علم إجمالي بشرة المحصورة يقول السائل أنا ما أنا أعلم إجمالا أن قطرة الدم وقعت أما لا أدري هي داخل الاناء وقعت أو خارج الإناء وقعت أنا ما أدري الإمام يقول له هذا المورد لا تنجز فيه العلم الإجمالي لماذا؟ لأن أحد الطرفين خارج. لأنه حد الابتلاء لو وقعت داخل الإناء فهو محل ابدال إكتلاق لو وقعت خارج الماء ليس محل ابدال إكتلاق فحينئذ بما أن أحض طرفي العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء لذلك لا لذلك لا يتنجز عليك هذا العلم الإجمالي إن لم يكن شيء يستجين في الماء فلا باس ما significه لم يكن شيء يستجين في الماء فلا باس يعني بما أنك تعلم اجمالا ما تعلم تفصيلا إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس يعني إن كنت تعلم اجمالا بالأمر فلا بأس وأما إذا علمت تفصيلا يعني شفته في الماء فحينئذ يكون فيه تفصيلا فمقصود الإمام من قوله إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس هو التفصيل بين العلم الإجمالي والعلم التفصيل. إن كنت تعلم إجمالا فلا بأسا عليك لأن العلم الإجمالي غير متنجز لأن أحد الطرفين خارج عن محلي للسلام وإن كنت تعلم تفصيلا وإن كان يستبين في الماء يعني تعلم تفصيلا فهينئذ يكون فيه بأسا وليس المقصود إن لم يكن شيء يستبين هو التفصيل في القطرة الواقعة الماء أنها شيء يستبين وليس شيء يستبين قول الإمام إن لم يكن شيء يسترين على احتمال الشيخ تفصيل في القطرة الواقعة في الماء أنها على نوعين على كلام الشيخ الأنصار لا مو تفصيل في القطرة أنها تسترين أو لا تسترين تفصيل في العلم أنه تارث لأن يكون علما إجماليا أن تارث يكون علما تفسيريا فمعلوم هذا الاحتمال الثاني الذي طرحه الشيخ الاحتمال الثالث الذي طرحه شيخ الشريعة الأصفهاني وسيدنا قدس سرور ما لا هذا الاحتمال جدا قال هذا هو الثالث أن المقام ليس من موارد العلم الإجمالي كما ذكر الشيخ وإنما المقام من موارد الشك البدوي في أن القطره وقعت في الماء او لم تقع يعني قطعني القطره صاب أصابت الاناء أنا ما عندي شك أن أصابت الإناء أصابت الإناء أما هذه القطره سرت يعني نزلت إلى الماء أو ما نزلت شك البدوي الشيخ الانصاري كان يقول أكو علم إجمالي يعني اعلم بان قطرة وقعت ان وقعت داخل الاناء او وقعت خارج الاناء ما ادل سيد الخو يقول لا نحن نعلم ان القطرة ضربت داخل الاناء اما هذه القطرة سرت الى نفس الماء او ما سرت هذا هو المشكوك فيه فالشك شبكم بدوي معلم اجمالي علم تفصيلي بوقوع قطرة الدم على جدار الاناء بالداخل علم تفصيلي ندري أن قطرة الدم أصابت جدار الإناء الداخنة هذا علم تفصيلي عدنا ما عدنا شك فيه وعدنا شك بدوي على أن هذه القطرة سرت إلى الماء أو لم تسرير لذلك الإيمان قال إذا تريد تعرف تسرت إلى الماء ورسوا في الماء إن كان شايف تبيل في الماء معنى أنها سرت إذا مو شايف تبيل في الماء معنى أنها ما سرت فسرنا على الطغارة. فجواب الإمام إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا باس وإن كان شيئا يستبين ففيه بأسون ليس تفصيلا في القفر الواقعة في الماء كما يقول الشيخ وليس تفصيلا في العلم أنه علم إدمالي علم تفصيلي كما يقول الشيخ الأنصر وإنما هو بيان لكيفية رفع الشاك كيف تنفع الشاك؟ كيف ترفع الشاك؟ وانظر إلى إذا, في في اذا ما اكو في في هباسة اتدال ما اكو في في سيدنا قدس سره توجه هذا الاحتمال جدا قال وذلك لان اصاب اصابئنا اطرار في العلم التخصير باصابة الهباسة اصابئنا يعني ادري انه شنو اصابه الاناء علم تفصيلي ظاهر في العلم التفصيلي لا في العلم الاجمالي كما يقول الشيء انهم لا ندري اصابه الاناء او اصابه الماء ما ندري ندري انها وقعت ما ندري اصابه الاناء او اصابه الماء ما ندري ظاهر قول السائل بل قطع قطعا صغارا فأصاب إناءه أنا أصابة الإناء أمر معلوم بالتفصيل ومتيقف هذا لا كمان هذا هذا كلام سألت كما أن ما ذكره الشيخ أنه أصابة الماء قطعا القطرة لكن ما ندري اللي لأصابة الماء شيء مستبين أو شيء غير مستبين يقول هذا الماء غير الإناء أصاب إناءه ما جاء أصاب الماء واستعمال الإناء تعبيرا عن الماء استعمال مجازي وهو أصاب إنا تعبير أصاب إنا ظاهر بإصابة نفس الإناء أما جعله تعبيرا عن الماء إصابة الماء أصاب نفس الماء هذا خلاف الظاهر يصح التعبير عن الماء بالإناء من باب علاقة الحال والمحيل أمنهم تحذير المجازيون يحتاج إلى قائمين فإذن الحامل على ذلك لا خطوة أمن فلا كلام الشيخ طوصي لا كلام الشغران صادقان هذا الكلام تام أنه من موارد الشبك البدوي في سريان قطرة الدم إلى الماء شلو كلامكم شلو رأيكم كلام سلام سيدنا هذا بعد استغهار لا إلا ربنا وصول الماء الظاهرة. قوله في الحقيقة ممكن يقوله إحنا الاعتراف أنه إذا قال الإناء يقصد نفس الماء. فقوله إذ عنه من الطرف من الإناء خاف دون الماء مكملات. شنو ظهور يعني؟ فاصاب الإناء. يعني. يعني, يعني, يعني ظاهر. في الماء. فيو وقع في الماء. يعني لو واحد مثلا يقول لك أنا. يعني. يقول هكذا عباق. قال على انه وقع المطار واصاب ال يستفيد من انه الوسط الطائف حتى من امم ان شاء الله لا, حتما ممكن حتما لا, لا. فاهم لا. فاهم. يعني ممكن اهير اليوم وقع المطار فاصاب ال15 يعني وقعت بداخله في يحتمل انه في جانب الطش احتمال اه فبارك الله فيك ظهور ما أكو إمانه ظهور ما أكو حملوا على الحقيقة أولا وعصاب نفسي لنا ما أكثر ما في القرنهوه الي يسمح الوجوع من هؤلاء على ماذا يفعل؟ على الإمام خط لا أشبح بالإمام لا أحبه لا يكون إلا بالإمام أدري أي أدري أدري أدري أدري أدري أدري أدري سائل أو لا هذا السبب لسؤال سائل <تصفيق> <تصفيق> إي إي إي يقول اي السائل خذل ما أما قوله أصابنا آه يا أبو مقصودة أصاب ما؟ أصاب لا أصاب رجع ورجع الكلام الشيخ يوسف نقول شنو؟ إحنا نقول السائل شنو الشبهة اللي في ذهنه؟ السائل السيد يقول الشبهة اللي في ذهنه هذا يقول قطرة دم أصابت الإناء قطعا. لكن هذه القطر الدبل لأصابة الإناء سرت إلى الماء لما سرت إلى الماء يصلح الوضوء منه يعني أيصلف الوضوء منها من ماء هذا الإناء بعد أن شفقت شفكا بدويا في سريان قطره الدبل إليه أو لا ما, ما يرجع الضمير عينا ما كمانا ومع ذلك ما كمانا عن رجل رعفت امتخط ايه لا تخفى عليهم هذه مانع من أن يسأل سؤالان استبتائية <تصفيق> عن رجل رعفة فانتخف فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه يعني من ماء هذا الاناء فالوضوء مو بالإناء الوضوء بماء الإناء لا يصرح الوضوء من الإناء هذا هذا كلام من الإناء أخوه؟ هذا ليس المقصود الإناء حقيقة أدري لا أليس <تصفيق> من الاستخدام أدخل مشاعر تعذير بالاستخدام إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا نزعر سينها بالمختصر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ما رعينا الغيث رعينا الزر وإن كانوا غضابا الباب الاستخدام شائع استخدام البعض حتى في القرآن في المطلقات مطلقات تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروب بعدين في ذي من الآيات هذا مطلقة فيعود على بعض المطلقات على جميع المطلقات استخدام موجود حتى في القرآن فأصاب إنا أهل يصلح الوضوء منه يعني من ماء الإنا هذا من باب عاوذوا الضمير على المحل عفل عاوذوا الضمير على الحال مع ان المرجع هو المحل ماكم هناك من قبل استخدام نيقول لمناسبة الحق الموجود ليش ما heureستعمل الناس من في الجاس وقليلات الضمية ما هم مناسبة الحق الموجود ماسبة الحق الموجود اما الوضوء يكون الى الماء اما السيد قُول هل لي تذكروا من كلامكم منسج مع كلامي تماما لا مخالف الى كلامي انا هم اقول هل يصلح الوضوء منه الوضوء يعود على الماء ومع ذلك الاصابه ما كانت الماء كانت اصابه الاناء ليش اصابه الاناء صارت منشأا للشك في السؤال على انه هل يصلح الوضوء من هذا الماء بعد ان اصيب الاناء او لا كلامكم لوك هايتنافر مع كلام خو نقول لا منه ما يتنافر هل يصبح الوضوء منه يعني هل يصبح الرضوء من ماء من ماء الإناء؟ ومع ذلك المراد بالإصابة إنها إصابة لنفس الإناء لا إصابة للماء والإصابة للماء شك بدوي وليس علم تفصيلي. ليش أصلا يكون شك بدوي؟ وأصاب الاناء من الداخل. آه. ثم ثرث سر... سر... سر... سر... القطرة الى داخل ما لا ثرث القطرة. كده. أول كلام. أول كلام. إذا أصابت الإناء أصلين وما ما سألت... ما سألت خب ما ذاكي أنه يسأل أنه يشوك ويشوك. هو يشوق ويعلم خب ما يعلم إذا يعلم أنها أصابت ما يحتاج يسأل إذا يعلم أنها ما أصابت ما, يسأل من الصغار ما ولكنه يسأل وهذا هو سبب الشهر أن هذه القطعة صغيرة اللي ضربت جدار من الداخل سألت لولي أنها صغيرة ما سألت وهذا محل الشهر لا ان هذه القدره الصغيره التي اصابت الماء الماء الاناء ووصلت الى الماء لكونها صغيره هل هذه أنه... تنجح هذا كلام, كلام, كلام الشيخ على كلام الشيخ هذا كلام الشيخ الطوسي لا صح يقال اصابت الاذا والمراد هو اصابت الماء ما يتوقف على هذا كلام الشيخ الطوسي يكم اذا الماء ما هل يصح التعبير عن الماء في الإناء؟ هو ليصح مجازا غير؟ من باب الحالة المحفوظة. أن يقولون هكذا؟ مم. يقول لا داعي للحمل على المجاز ما دام يمكن الحمل على الحقيقة. والحمل على الحقيقة أوله. تحمل على موارد الشكل البدوي يكون حمل. لا من خصوص الله ومن استعمله من الله.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 الماء. من وين يريد الماء لخل ايه اشياء قديني برهان دعا يريد النمو برهان قالين لو عبر بالفاء وقع في الإناء في اما قال اصاب إناء قالين على أيض سيدنا قدس سروا طرح هذا الإشقاء الذي يرسلت منه هو السائل علي بن جعفار وإذا كان السائل علي بن جعفار أضره ومفت الله سرواه كان بابا من أبواب المسلم جعفار من أبواب رقيق المسلم جعفار فحينئذن لا يخفى عليه جروان أصالت الضغارة الشبهات الموضوعية أن الإنسان دا شك شكا بدويان في شيء جواز الطهارات بديهيات يعني عند عند المتفقهين فضلا عن المتفقين فضلا عن الفقهاء اجراء صاله الطهارة في الشبهات البديهية بعد لا نحتاج له ان يسال مثلا علي بن جعفر الامام عليه السلام عن رجل اذا صارت من طعام ضررا كاصابهنا اهو وما ندري أنه وصلت القطرة إلى الماء لا وشكلت الماء شك بدو الآن هل يصلح الوضوء من لا يتصور السؤال من علي بن جعفر لان مورد من موارد الشبهات في تبييه ومعروف من الشبهات الذين تجدي إختصارة الطهارة وهذا لا يقع على علي بن جعفر أجاب السيد من الله زرارة الذي هو مثلا مقدم في الفقه مو معلوم في الحديث في, الفل في, الفل في الفقه مو معلوم زرارة حديث زرارة لو لا زرارة محمد بن مسلم فاندرست احاديث ابي وذاته كلام الصالحة لو لا زرارة محمد بن مسلم زرارة هذا العظيم يسأل في باب الاستصحاب يقول عن الخفقة والخفقتين هل تنقض الوضوء ام لا البعض حتى لو ما يعني سألته عن الخفق والخفقتين هل تنقض الوضوء أم لا قال الإمام لا قال فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم حرق في جنبه وما حرف ألا ينقض الوضوء قال لا حتى يستيقن أنه نار لا ينقض اليقين بالشر ولا يخلص أحدهما إلى آخره ما عنده يستيقن وهذا السؤال سبب الجواب هذا الجواب في الجميع واحد وهو انه لا مانع من ان يكون الشخص الجليل مثلا بل من الاستفتاء في العوام يعني واسطه للعوام في الاستفتاء هذه المسألة. هذا امر لا مانع منه فان للائمه مقامون هذه من أصول السيطة السلامية. مقام التعليم مقام الإفتاء مقام التعليم يعني مقام إعطاء الكبريات الكلية مقام إعطاء الكبريات الكلية بليل لزرارة لمحمد المسلم لأدان لطلاء لخلاف هذا مقام إعطاء الكبريات الكلية وعندنا التفير تعرض للكبريات فقط ومذكور فيها إننا <تصفيق> علينا إلقاء الوصول وعليكم التفير كيف وأكو مقام الاستبتاء استبتاء يجبني الشخص عن الإنام يجاوب وبين المقامين فرقًا في مقام الاستنبع متى يشخن الفقيه أن الروارة في مقام الافتاء متى يشخن الفقيه أن الروارة في مقام الضالآن ولهما آثار تختلف كل واحد له آثار سخفتالoman فإذا افترضنا أنه في مقام القيال الإفتاء، لا معنى أن يكوني زرالا واصطر مو مقام الياق مقام التعليم مثلا حتى نقول لا يناسب أن يعلمه بناء شيء واضح أم وقت زمني تذكر؟ أجاب عن ذلك سيقول ولكن يمكن القول بأنه لو لو كان المقام من باب الشبهه البدوية. هذا الجهل شيخ صلاح فقت عليه لما كان هناك موضوعية لقوله قطعا صغارا وينا البدوي شبه بده يحترم ان شاء الله قطع كبار هالقرب إذا المسألة مسألة شبه بدوية لا معنى لان ينصف السائل على ان الدم تحول لقطع صغار يقول شنو عن رجل رعفة تخاف فصار الدم قطعا صغارا هون السائل فصار الدم قطعا صغارا معنا انه صغر الدم الى مدخلية في سؤال هذا اضافت سؤال الصغار بينما اذا المقام من قبير الشبه المدينة ما اذا مدخلية في سؤال كون الدم صغر قطع صغار او لا سؤال يريد يقول دم ضرب جدار الانان ما اجر صارف الانان او ما طارف الانان فهذي الشبه الموضوعية سواء كانت قطع الدم صغار أو لم تكون قطع الدم صغار. صغراوية قطع الدم ما المدخلية لها في سؤال السائل؟ كون القطع صغار أو عدم كونها صغار ما له المدخلية في سؤال السائل هنا إذن؟ تمام ما له المدخلية في سؤال السائل أن الدم أصابنا هو الدم أصابنا سرى أو ما سرى ما نجي؟ لماذا نقول في الجلاس أنا بالطهارة؟ القول السائل فصار الدم قطعا صغارا دليل على ان صغرويه القطع لهما الطريق هذا لا يجتمع الا على احتمال الشيخ تصل على احتمال الذي سياتي هذا الشيء الشيء الاخر عندما يقول الامام ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا وإلا فلا ما يجب الفحش الشيخ جواب الامام حمديه الشالي سيئه اذا المورد من موارد الشبهات البدويه هي شغل موجود اصاله الطهاره ما يجب عليك الفخر الشبهات البدويه ما يجب الفخر تجرا اصاله الطهارات مش تاخد حاجه ان تشوف الدم يبين في الماء لو ما يبين هذا لا يجب شرعا في الشبهات البدويه الموضوعيه تجري الاصول العمليه الى حاجه في الفحر. إلا المحق لنا أن يشترطوا في الفصل بعض الموارد الذي يلزم من الفصل تعريق بالمخالف مثلا مثل لهذا النساء أن الإنسان لو كان جالسا على الصدق في أول ليلة من الشهر سهر رمضان أو سهر شواء وبإمكانه يرفع رأسه ويشوف الهلال بس قال عليه شوفها بدوية مرضوعية يجري الأصل فيها بلا حاجة من الفحر الأصلو استطحاب رمضان <تصفيق> وانا صاحب مع انه بس يفعل فى يقدر لحق الموضوع لا اجرى الاصل انه محطمين يقول لا انه معلوم في هذه الصورة. يصح له ان يجري الاصل بلا حاجة الى الفحص لأنه اجراء الاصل حتى في هذه الموارد تعريضا للانسان بمخالفة الواقع يلزم من اجراء الاصل في هذه الموارد كون الانسان معربا لمخالفة الواقع فعلى أي حال هذا هذه الخائدة يجري الأصل والشبهات الماضية تمام لولا يسير حتى في هذا النور يجي يستصحبون ما نعملون؟ يغمضوا هدوث استصحبوا رأسهم أو استصحبوا شعبا أكو ما يجري الأصل والشبهات الماضية يجري بناء على مسلكه قدسة الرش معنى الإمام إنيف يقول له إن لم يكن شيء يستبين ما لم في الجواب تمام ما له المدخلية في الجواب إجراء فالتطهارة وعدم الإجراء ما تدري إجراء فالتطهارة مو يقول للإمام شوف يستبين في الماء أو يستبين في الماء المفروض أن الفحص هنا غير واجب ولا مدخلية له في إجراء الفحص وعدم الإجراء حين إذن من الجواب ومن السؤال نفهم أن هذا الاحتمال ضعيف جداً. الاحتمال الأخير ماذا ما ما مال إليه السيد الحكيم التونسي السقراط؟ وهو وجيهم. هم المسلماً ده. الشيخ التونسي يفهم شيوخه. هم العيّد الجعفري يفهم شيوخه. هم الإمام يضع الجواب في موضوعه بهذا الاحتمال. الدم الدم وقطعت قطع عن الدب اصابله كده تصطك فوق قطعة رن تصاب الى اه قطع الدب اصابله أصاب اصابله ولكن هذا علي جعفر ما جاي يسوي السؤال جاهل شو الموضوع اي لا جاي يسوي السؤال اه شو غبيه هل الدم الذي يُنجِس؟ هل الدم الذي تحكمون بنجاسته؟ ما يشمل الدم الذي لا يُرى إلا بالتأمّرون أو خاص بالدم الذي يُرى مجبّد نظار. شو ما هذا؟ تتصوّر منه تعليم الآن مثلا في الصلاة تعفون عن الدم إذا كان أقل من الدم تقولون في الصلاة يعفى عن الدم إذا كان أقل من درهم أو إذا كان دخما. أنا أسألكم هنا أيضا بالنسبة للدم بصفة عامة، أن الدم متى يحكم بنجاسته؟ يعني هذا السؤال صغر صياغته، صياغة الأذهاب. الدم متى يحكم بنجاسته؟ هل يحكم بنجاسته مطلقاً؟ او يحكم بنجاسته في خصوص ما اذا قال العرف هذا دمون واما اذا كانت قطعة صغيرة صفراء لا ترى الا بالتأمون العرف ما يقول هذا دمون هنا همعينو نحكم بالنجاسته او لا سؤالكم او هذه الشيء مخطبية او انه لا سؤال ارسياغ الثاني هكذا نقول قدم مطلقا منك. انما في التنجس السؤال عن التنجس مو سؤال عن النجاته. هل يتنجس الماء بالدم مطلقاً أو يتنجس الماء بالدم الذي يقول العرف له هذا دموت فتار يكون مصدر سؤال علي بن جعفر في نفس نجاسة الدم تار يكون سؤال علي بن جعفر في التنجس به أن الدم مطلق النجس أما تنجس الماء به خاص بصورة ما إذا كان الدم يرى بحيث يقول عرف هذا دم وقع في الإنان أو لا يشمل حتى ما لا يرى بحيث العظميت وخم أن الدم وقع في الإنان سؤال كبرو يصد <تصفيق> الإمام جاوبوه على أنه لا الماء لا يترجد إلا فيما إذا وقع الدم بصورة أن يقول العرف هذا دم وقع في الإنان إن لم يكن شيء يستبيد فلا بس أنت على هذا الاحتمال لا ربطا للرواية في الاحتمال الاول فيما الشيخ هو انه وقعد دم في المال وهو دمر رأيت ما في الامر التارى يرى هل التجاسة تشمل هنا او لا هذا المطلق ونحمل كلام الشيخ على حاجة من بان انه حملا للكلام حملا لكلام اعظم على الكلام العظيم من هذا الباب انه قليل بدراسة بكلام الآعاب كون الكلام عظيم نحن هم كلام الشيخ على هذا المعنى واضح وأما التعبير عن الإناء بل عن الماء بالإنا واضح اصاب الماء أصاب الإناء قال أصاب الإناء وصل صار الناء التعبير الشعر <تصفيق> بقي علم الأصول، بقي علم الأصول، وفي علم الأصول ذكروا بأنهم الحج هو الظاهر. هم الاستخدامات؟ بعد أن يكون اللفظ ظاهر في معنى يؤخذه ولو كان ظهورا مجازين، مجاز حرف، ما هذا؟ مو من الظاهر؟ بعد ان يكون اللفظ ظاهرا في معنى يؤخذ بذلك الظاهر حقيقه كان او مجازر فان دماء العقلاء على حجهه الظواهر لا حجية الحقيقه حجهه الظواهر أعمل أن يكون هذا الظاهر حقيقه ويكون هذا مجازر والمدعى ان اللفظ ظاهر في المال تقول مو ظاهر يقول مو ظاهر إذا مو ظاهر لا يحمل على حقيقة لا يحمل على هذا لا توضح إن كان ظاهر في المعنى المجازي حين إذن يؤخذ به عندما قال عليه وخله واحد هذا كان لا في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي ترجح المعنى الحقيقي على المعنى المجازي لأنه حقيقي لا قيمة لها رابع فإذا حين إذا أحياني بعد إحكمان رابع أخوان سواء أنا في أرسال سلطرة إذن ما صدق عليه الغرفا أو الغرفا أو ما فعلت وعلا كنتمه مطلق يعني سواء كان يصدق عليه أو لا إذن ما نصدق عليه الغرفا تكون فيه خوف. خارفا بحال أن لا يكون الموعدات فهم العظيم إما دمون إما المدى في فهم النصوص على فهم العظيم أو على شنو أو على فهم العاقب يكون النصوص على فهم العظيم ما يفهمه العظيم عندما تقول روايات ثرمت عليكم الآيات ثرمت عليكم النية والدان يعتماق استفع عليه أنه دمون عظيم وما يصدق علي عقلنا هذا اذا ادنى سندوب ربع اللتر هذا ربع اللتر اذا قطعت وذا راس لكثره قطعت كل ذرات في الهواء صقعيه كل هذا في الهواء عقلنا عليها عقلنا هذا عقلنا هذا عقلنا هذا عقلنا هذا عقلنا هذا عقلنا هذا هذه الذرة التي تقود في الهواء في وفي هنا على حدا لا وفنالها والصحيح غير ذلك والأخير ممنوعا في الأخير لعسر الاحتراز ما قال ليسوا الاحتراز أنه يعسر الاحتراز أن القطع الصغار يقول ممنوعا ممنوعا صغرا وكبرى أما صغرا لأنه لا يعسر الاحتراز التحرز عن القطرات صغيره من الدم غير اصل عنها ليس عسر اسره حرج لا الصغر من النوع وعلى فرق تقسيم الصغر الكبرى من النوع من يقول بان عسر الاحتراز عنه ظاهر فاش الاحتراز في ما يدركه هو ليس بالبعد عن يعني الان مثلا ممكن ما يذكره في المردعة إذا المربية عقل المربية إذا ما عجل إلا ثوب واحد تربي فيه الطريق وهذا الثوب يترجس لشنو أترنجي أبواد أبواد مثلا في بعض الفتاوى أنه يقفئ التقصده كل يوم مرد اتفاق رسمه برواب الباب العسر والحرج العسر والحرج يجوز لها استعماله في الصلاة لا فلا جعله طاهران فارق بين جراز الاستعمال ومن كونه طاهرا العسر والحرج اجتناب القصع الصغار حرجون حرجون ما يجعلها طاهر لا اذا كان حرجا عليك ما يجب عاية الاستعمال اما مو طاهر من كان في حقه عسران من كان الاجتناب عن القطع الصغار في حقه وعسرين فلا يجب عليه الاجتناب ليه ان القطع الصغار طاهرة لا تلازم بين الامرين اخي ما يمكن قول النبي لا لا يمكن يخلق ما لرسول اخاهم الصلاة في يعفى عنه بالصلاة. اما السؤال ما كان انه يعفى عنه او لا يعفى سؤال السؤال كان على حكم الوضعي ان الوضوء بهذا الدم يصح او لا يصح <تصفيق> سؤال كان على حكم الوضعي, ما كان انه يعفى او لا يعفى ها هذا هد... لا اخوة <تصفيق> ما اختلا الدليل الروايين غرف قليلة هذا الدليل الثاني ما VERYير ربع الروايه <تصفيق> في دليل الثاني ما قال على انه القط اجتذاب القطع الصغار للدم عسرون احنا نقول اجتذابها عسرون فلا يجب, يجب يجب اجتناب اما انها طائرة خماته دليل و هذا اللذي نقول اجتناب ماذا ربط الرواية ومع ذلك طهوة لتخصيص مع شخصاً للصلاة سرد ان الرواية تامة سنة وجلالتان لكن لا تخصصها تخصيصاً لأن ما أخص لما تقدم مفروضا تخص لأن ما تقدم يقول الماء القليل ينفع علم ملاقات النجاسة سواء انقلت النجاسة زمن أو غير ذلك. هذه الرواية تقول إذا كانت ذات لا تنفعها هذه الرواية أخر لما تقدم مع ذلك لا تخصصها لماذا؟ بما أن المشهور عملوا بما تقدم من الروايات ولم يعملوا بظاهر هذه الرواية عملهم كشف عن عدم كون البراد الجدية في هذه الرواية وعدم الاستعداد للصراط. سبق أن ذكرنا في ما سبق أن عمل المشكور يكشف عن حدود حدوده والبرادات الجدية في النص. بما أن المشهور عملوا بالعموم ولم يعملوا بما هذا الخاص، تحقق من نفسه عن هذا الخاص. إعراضهم عن هذا الخاص يكشف أن المراد الجدي منه ليس هو ما يظهر وهو أن الماء لا يمتعي البدء لا للمراد مثلاً المراد على المراد الجدي مثلا تخيك لأن المراد الجديك أخر لا نعلم ترجع المراد إلى أهل البيئة وللمرتضى وبعض من تأخى فيما إذا ورد الماء على المجاسة لاعتبارات ضعيفه المرتضى قال يفرق بين يكون الماء وارد او مورود اذا مورود ينفعل بملاقات النجاسة اذا وارد لا ينفعل بملاقات النجاسة وللمرتضى وبعض من تأخر فيما اذا ورد الماء على النجاسة أنه, انه طاهر انه يجب النجاسة طاهر لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المفهوم في اشترط فيه الكرهيات هذه إذا بلغ الماء وقدر الكرين لم ينجسوا شيء شنو المفهوم يقول إذا مم. لم ينجسوا الكرين ينجسوا شيء هذه عموم بعموم المفهوم ندفع هذه الاعتبارات الواهية بنظرهي ما هي هذه الاعتبارات؟ ذكر سيدنا قدس سرو ان كلاما مرتضى يوجه بعده سنين الوجه الاول ان هذه العمومات لا عمومه الله <تصفيق> لا عموم افرادي لا عموم احوالي اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء شيء ماكي واقع في سياق النفس في العمور اما العقل ماكي واقع في سياق الاخبار اذا بلغ الماء قدر كرن لم ينجسه شيء مفهومه اذا لم يبلغ قدر كرن ينجسه شيئا ماكي واقع في شنو في نكر واقعة في سياق الإثبات لا تفيد العموم الأفرادي لا تفيد العموم الأحوالي يعني كلمة شيء لا تشمل سائر النجاسات المتنجسات كلمة شيء هم لا تشمل سائر الأحوال يعني حال ورود الماء أو مورودية حال مثلاً كون الماء كثير أو مم. كونه قليل عموم أحوالهم فإذا كلمة شيء فإيس لها عموم أفراد يجل مجازات المجاسات المتنجسة إيس لها عموم أحوال أيضا فكيف مفهوم لا يتبد إلا الموجب جزيية أما هو إذا لم يبلغ قدر, قدر كورين يتنجس في الجملة في كل شيء وفي جميع الاحوال نعم أمام؟ هذا وجهه لكلامه مرتب الوجه الآخر لكلامه فهذا الوجه هذا الوجه والنسبعه هذا الوجه نتفع يفهم العوف حدود المفهوم من حدود المفهوم هذا حدود المفهوم يفهمها العوف من خلال حدود المفهوم. ف ايجاد ترابطنا ان ما هو العرف من الخطو هو ان يبقى الى بلا قدره قدره لا ينتهي سبوق يفهم شنو ويتبلعوا الافراد والعموم الاخوال اذا فهم العرف من الخطو كل هذه الاعقاب الاحوالي فهو يفهم من المخلوق ذلك يعني يفهم من كلمة الشيء إنه نجس، نجس هو طيب من الشيء نكرة بقيد الوحدة حتى نقول لا يدل على الأفراد كلام المناطق الصحيح السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. مثل ما تقول المطلقة. المضغ سالبة كلية لم ينجسه شيء. نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية نجس شيء من الأشياء فليس فيه عموم لا أفرادي ولا أحوال. هذا بحسب كلام المناطق الثامن أما بحسب أهل العرف العرض يدخل أن المنطقوم حدوده حدود, حدود المنطقوم كما أن المراد من المنطق لا ينجزه شيء أفرادا وحالا كذلك يخل من المنطق وهذا هو دخل هذا سيدة واحدة نستخدمها هذا الواجب الأول الوجه الثاني الذي فرحه الصيد المرتضى أنه الروايات الواردة في نجاسة الماء القليل فينا خاصة بورود النجاسة على الماء فينا الروايات اللي قرأناها السابقين ناظرة لصورة ورود النجاسة على الماء ولا تشمل صورة ورود الماء على النجاسة الجواب ما ذكرناه أن العرف يلغي. خصوصا صحيح أن مورد هذه الروايات هو ما إذا وردت النجاة على الماء لا ما إذا ورد الماء على النجاة إلا أن العرف يفهم إلغاء الخصوصية وأن خصوصية ورود النجاة على الماء لا مدخلية لها بل المدار على الكبرى الموجوده في هذه الفصوية الوجه الثالث الذي طرحه وهو البحيط وهناه بذلك ولوك أن الناس الكبير انفعل بملاقات الناس. لا تقدروا الطهر للتو ولا الطهر لنا لأنكم كل ما صبته عليه مال تنجس به تردو صبه عليه مال يتنجس به تردو صبه عليه مال يتنجس به وما لو قلتم بأن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة لزمكم الحكم بأنه لا يطهر متنجس بماء القليل لأن تقدير المتنجس بماء القليل استلزم نجاس نجاسته فحينئذ لا يكون ماء وهذا الأمر الذي فعله أنتم تلتزمون بأن الماء القليل مطهرة مع أنكم إذا التزمتم بأن الماء القليل ينفع للنجاة واردا أو موردا، يلزمكم أن تقولوا هناك بأن الماء القليل لا يطهر مدنجساد. هذا من الجساد وهذا أمر الله هذا الكلام الذي طرحه السيد المرتضاء فأورد عليه السيدة السيد لأنه أولا فأي مانعا أن نلتزم بالتخصيص الماء القليل ينفع بملاقات النجاسة واردا او مورودا الا اذا كان مبصرا للمتنجد فاننا نلتج من المنجد واننا كمان يتحدث او نقول هكذا الماء القليل ينفع بملاقات النجاسة واردا ومورودا حتى لو تخاجروا مطهره فاس ما بالامر يطهر لكنه يتنجي نجمع بعدين نقول الماء القليل الذي يطهر المتنجي يطهره, يطهره اما هو يتنجي فنقول كل غساله تنفصل من المتنجس لن يسال اما تطهر معلوم فحينئذ لا موجود لا يجب علينا إذا أفتينا هناك أن نفطي هناك نفطي هناك بأن الماء القليل مطهر ونفطي هنا بأن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة واردا أو مورودا شمع أي ناس أفتي بأنه مطهر إما أن نقول بأنه غير غير نجس هناك تخصيصا لكلامنا هنا وإما أن نقول هناك نجس لكنه يطهر فما من الجميل غير واضح إذا كان طهر وصار نجس فهو ايضا يظن نعلم عن نجس نجسها. لا منفصل يقولون الغسالة المتفصلة قبل تمامية الغسالات مو نجيسة إذا واحد يغسل الثوب من البول تغسيل الثوب من البول يجب فيه غسلتان وعصرتان فبعد العصرة الأولى هذه الغسالة المنفصله فهو نجيسة بعد فخرت أما إنها نجيسة وإذا تقول ما طهرت يحتاج لغسلتين بعد ياخو هذا مع الثوب لكن مع الماء الآن والغسل الثاني هذا مع غسلتين. عرفت الآن ما لا قما هذه الغسالة طهرت ذاك الماء إن إن جس وبقيت معه فعليه لا لا مقل. لا هذا صحيح. ماذا تزود بالطفل إذا بقى قليل متنجس خلته عليه بقى قليل يعني صحيح. إذا كان قليلا كلاهما قليل ما يظهر، فعلى أي حال الوجوه التي ذكرها السيد مقطع مفتوحة لاعتبارات ضعيفة يدفعها عموم المقوم في مشكلة تطبيقها، وخصوص الصحيح وغير الصحيح المتقدم في البحث السابق. الدال بمظهومه على عدم التطهير إماء المطار الوارد على النجاسة إن لم يكن جاريا فغيره بطريق لا هذا مر علينا واني ما عليك من, من الإشارة اللهنة لإشارة لأني غلط هذا الإشارة صحيحة وغاقة صحيح اللهنة كلامنا وهذا صباح سبعة وثلاثين عفو ثلاثة ثلاثين الصحيح عن البيت يباله على ظهره ويغتسل من الجنابه ثم يصيبه الماء انفار الماء وارد مورود أ يؤخذ من مائه في به للصلاة قال إذا جرى فلا فقوموا فوجو <متحدث> أنما المطر القليل طبعا قال لو لو قلنا كثيرا طبعا قلنا <تصفيق> في القليل أنما المطر القليل إذا لم يجري فيه بأس مع أنه وارد مو مع أنه في مفروض السؤال وارد أنما المطر إذا كان قليلا قليل وغير جاري فانه جنو يتنجت مع انه وارد فغير ماء المطر من باب او ماء المطر له ماده غير ماء المطر من باب او جاري ايش من محل ثلاثه فالروايه مع انها وارده في الماء الخليل الوارد مع ذلك قال ان يكون جاريا ففيه دمشق ايش من محل ثلاثه هذا على احتمال المحتمال احتمال ان المراد بالجريان اذا جرى انه الجريان بعد النزول المراد النزول بعد النزول. هذا بناء على ان المراد بالجريان هنا بعد النزول وأما إذا كان المراد في الرواية إذا جرى يعني حين النزول قيد عام أن كل ماء إذا مو يتنجس. الصان قال ما المطر أو غيره؟ لأن قيد الجريان ما يصير قيد المطر إذا كان جريان بعد النزول، فإنما المطر له خصوصية وهو أنه حتى بعد النزول إذا كان يجري لا يتنجس. أما إذا الجريان قيد له حين النزول، فهذا ليس قيدنا في الواقع بل قيدنا كل ما لأن كل ما إذا لم يجري فيتنجس المجر والملقاتل. جاءت على احتمال على احتمال ان المراد بالجريان في الروايه الجريان بعد النزول اذا الروايه خاصه بالمائل مطر لكن تشمل كلامنا من باب اما على احتمال ان الجريان مراد بالجريان حين النزول فما تكون الرواية خاصة بمائل مطار. فتشمل محرك كلام من باب ثم بيطق على باب السلام فواضح سلام تقود فيما اذا ورد ا بخصوص الصحيح الداج مفهوم على عدم التصدير بما المطر على ان المطر لا يقرر ولو كان واردا على المجى فاذا لم يكن جاريا فغير ما المقدن باب الأول أنما غير ليس لهم ما دوم المطر لهم ما دوم على ذلك ما المطر يتنجس إذا كان واردا فغير باب أولي أنما إذا كان وارداً فمع فراضه يشمل محل كلامنا بالأولوية لكنه يعني تفسير الجريان بما بعد النزول على قول الأول احتماله وإلا وأما على غير هذا القول والاحتمال فهو نص في المطلوب يعني نص في محل كلامنا. لأنه وحينيذ يريد يقول كل ما إن إذا لم يكن جارياً يتنجس يملاقى عن النجاسة وإن كان وارداً على النجاسة فإشمل محلق الكلام بصطرح صار واضح وحصول التطهير شوف هل جميل الجميل المعطل هل تخلق بل في الموضوع وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء وغيره أدوش ربطا بالمتلا، هذا شنو ربطا بالمتلا على الجبل المكتشف؟ يبلي ربطا. وحصول التطهير بالمتنجسات حالة التطهير كحجر الاستنجاء وغيره. شيم هذه العبارة وحصول التطهير بالمتنجسات حالة التطهير كحجر الاستنجاء وغيره. رجع إلى أن هذا الوارد على النجاسة. واردنا على النجاة تطهره وتنجس راجع الى الاول ما قبل, قبل الصحيح خلال الصحيح أوه. فعليه النتيجة اقواج اخر من قيام المطلق لربط العبارة بالمطلق تصير عبارة مختبطة بالمطلق السياق ما يريد شبه القول الاول الذي قلنا نحن إن, ان المال قليل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 ه فولادنا لا يرجعون حجر الاستجاء هم الماله أو لا حجر الاستجاء يترجح أما المال لا يترجح كاعتبار أن حجر الاستجاء يحمل المجالس إذا نحن أما المال لا يترجح درهم وطبعاً هذا لا يرجع علي هذه العبارة ما إلهها نحن بنابريل وما أثر في ما يقولون ولكنك تقريبا مستجابه أنها تعريض مستجابه سيد مستجابه مستجابه مستجابه مستجابه لأن من مستجابه مستجابه أنه مستجابه مستجابه مستجابه مستجابه مستجابه كيف تقول بأنهم مستجابه على مستجابه مستجابه مستجابه مستجابه مستجابه أنه إذا حكمتم بأن الماء الخليلا فعد ملاقات المجا ثوارلا أو مورودا كيف تلتجمو بأن الماء الخير مطهر؟ كله مطهر يتنجد كما أن حجر الاستنجام مطهر تعريض الاستدلال لأنه ما ذكر الاستدلال هنا في الكتاب لذلك رأينا أن العبارة ليس شوش المطلب ذكر الاستدلال قال يتعود عليه الاستدلال الاستدلال ما ذكر الاستدلال هذا أليه؟ مع إشعار الصحيح هذا رد آخر حدث المتوقع مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرتين بذلك يقول بأنه حامل على المرسل قال صلى الله عليه السلام قال الثوب يسوده الضوب قال وصله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمره واحده المركن الوجانه التي في ترسل فيها التيار خب ليش أمر بأن يغسله مرتين لأن المركن ما شنو قليل, قليل بما أنه غير قليل بما أنه قليل ولكن يجب ان لو وصله هنا لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه يعني أن ان هذا الثوب ما ان في المركان الشيء يجب ان يكون في الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يرد عليه الغالب في الغث انه الماء يرد على ماذا يعني يا يخلوه في المركن ويصب الماء عليه يا ان المركن يصب على هذا التراب الظاهر الصوره الاولى انه قال له في المركن المره دي يعني يوضع في المركن ويصب عليه الماء هنا مع أن الماء وارد لانه شنو مورود مع أن الماء مع ذلك الصحيح أمر بالغسل مرة كثيرا هذا يدرينا على أنه يتفهر مع حصول ورود الماء عليه وهذا دليل على أن الماء يتنجح في الملاحة لذلك أمر بالغسل هذا يشعر يعني السجنة لأنا هذا ليش يجاعد عن عدير أن المرسل ابن عدي صلى الله